بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا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 جحيمًا وطعمًا ذا غصته وعدابًا أليمًا يوم ترشف الأرض والجبال وكانت الجبال كتبا نهيلا إننا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعطى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وديلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان نشيدا السماء منقطع به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا